وَإِنَّكَ لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأنكم المفتون إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بمن ضل عن سبيله وهو أعلم تدين فلا تطع المكذبين ود لو تدين فيدهنون ولا تطع كل حلافين هم مازين مشاء مَن نَعِل للخير معتد أثيم عتل لن بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبن la عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرم لها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فتنادوا مصبحين أن على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين قادرين فلما رأوها قالوا إنا لظالمون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون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 القيامة إن لكم لما تحكمون سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَالكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ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 فظني وَمَن يكذبُ بِهَا ذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُمْ سَنَسْتَدْرِجُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِلِّ لَهُمْ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبل لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى إذ نادى وهو متظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو متظوم صالحين وان يكاد الذين كفروا ليذنقونك بابصارهم لما سمعوا لما سمعوا لك ويقولون انه لمجنون وما هو لفضيله <تصفيق>